مولاي مولاي يا قولي وفنذ دائما ابدا هذا حبيبي خير الخلق كلهم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاه على المختار في القدم مولانا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أَمْ يُتَذَاكُرِ جِرَانٍ بِذِي السَّلَامِ مَا زَدْتَا دَمْ أَلْ جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمٍ يَمْهَبَةِ الرَّيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَعَظِمَةٍ أَوْ أَوْ مَا ظَلْبَرْقُ فِي ظَلْمَائِمٍ فما لعينيك إن كل تكفف أهمت وما لقلبك إن كل تسافق يهمي مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحفظ الصدوان الحب ملكات مما بين مرساتهم منه ومضطرم من لو لا الهوى لو تورق دمء على طلال ولا آرقتني ذكر الباني والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقم مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبتا وجدوا خطي عبرات وضانا مثل البهار على خطيك والعالم مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخطي كله مي نعم صرى صيف من أهوى فأنوقاني والحب يا عطارد اللذات بالألم مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى والعذري ما عندي وعد مني اليك ولو ان صدت دم فمولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادك حالي يا ناس الغيب مستطير علم المشات ولا دائي بمن حسم مولاي صل وسلم دائما ابدعو على حبيبك غير خلق كله م محسن سبحك يا رب واسمعه ان المحب علي عزليس وما من تهمت نفسك الشيب في زال والشيب ابعد في عاريه تهامي فان ام ما رت بالضئ ما تعزت من جهلها بينذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل هميم ولا أعدت من الفعل الجميل قير ضيف ألم برأسي غير محتش من مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل جميل لو كنت أعلم أني ما أواصره كتم توفر وبدالي منه بالكتم من مولاي دا وسلم دائما أبدا على حبيبك لبيك خير القلق كليه ملبي ردتي ماخ من غوايتها كما يرد جماح القيل بالنجم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلق كليه م فلا ترم بالمعاسي كثرة شهوتها إن التعام يقوي شهوة النهيم والنفس قطق من تهمنه الشاف على حب الرضا عيوى إن تفكمه يا فاطم فاتغف هوا هوا حذر أتوليه إن الهوا ما تولى أو يصمي مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك قايل الخلق كله م ورعها وهي في الاعمال سائمه وان هي استحلت المرعى فلا تصمي مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك قايل الخلق كله م كم حسنات لذة للمرء قاتلاتا من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شباع فربما قم ستنشغ من التقم مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلق كلهم والتغفر الدمعة من عين كريم ترى أثنين المحارين وزمحية ندم وقال في النفس والشطن وعصهما وإنهما ما حاجاك النص حفات تهيمي ولا تطع منهما قطلا ولا حكم فانت تعرف كلا القسم والحكم يظطير الله من قول بنا عمل لا قد نصبته به نسب الذي حق من مولى يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما تو كيف لكن تمتعوا به وما قمت فما قولي لا تستقيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك طير القلق كله ولا تزوت قبل الموت نافلة ولم أصل سبا فرض ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما فولم تصن ثمة ما يحيي الظلام الى انشتاق قدمه تر من ورم مولا يصل وسلم دائما ابدا على قد بيك خير الخلق كله م وشدم سبب الوحشاه وطه تحت الحجاب وفيك الشم تطفل وعدت تنوي جبال الشموم ينتهب عن نفسه فارا ايما شمم واكلت سده فيها ضرورته ان الضروره لا تعد على العصم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سياد القولين والسقانين والفريقين من عرب ومن عجم نبي جون امر له فلا احد ابى في قولي لا منه ولا انا عنه والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الله وابقى في مودا يصفر وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك فإلى القلق كلهم فقال نبيين في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم موضى يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وارفا من البحر أو وشفا من ناسيا موضى يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ووقفون لديه عند حادهم من نقدة العلم أو من شكلة الحكام فهو الذي تم معنه وصورته ثم الصفا هو حبيبا بارئنا سامي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحتم فيه غير منقسم مو لا يصعل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من دعما ادعتهن صار في نبيه موحكم بما شئت مدحن فيه وحكاكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلق كلهم فانصب إلى زأسه ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم مودا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن الفضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نافق بفم مولاي الصر وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلق كلهم لو نسبت قدره آياته عظاما وحيطمه حين يدعى داري فارغم من مودى يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك قير القلق كله ميم لم يمسحنا بما تعي العقول به حيث علينا فلم نوت الظلمنا همي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل همي عي الوراثه معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهمي ستظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الصفى من أمامي وكيف يدرك بالدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم موضى يصل واتلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه بيرو خلق الله كله لي مولا يصلي وسلم دائما ابدا جماله حبيبك خير الخلق كله لي وكل آتى المثل الكرام بها فانما اتقلت نوره بهم موديا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله لي فانه شمس فضلهم كواكبها يهنئن وراها للنا في الظلم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا قلعت في الكون عما هدى العالمين وأحيى السائر الأمم موديا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرمي خلقين بإنسانه خلق من قسم مجتمل من البشر في تواف كسر في ثواف في, في شرف والبحر في كرم والتهر في همامك أنه وهو فرض في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي الصل والسلم دائما أبدا على حبيب بيك خير الخلق كله لي كانما اللؤلؤ المكنون في سدف من معدن يمنتق منه ومبتسم مودعا صل وسلم دائما ابدا على حبيبيك خير الخلق كله لي لطيب يا عزيم طربا ضم أعظمه طبال منتشق منه ومنتسه مودا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما أبانا مولده عن طيب عنصره يقب مبتدئ منه ومقفة من مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفوس أنهم قد أنذروا بحلول البئت والنقام مولاي الصل والسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله منه وبات أيوان كسر وهو منسبع كشمي أصحاب كسر غير ملتئم مولاي الصل والسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والنار خامدة الأنفاف من أساف عليه والنهر ساه العين من سدى من مولاي الصل والسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما والسافة غذت بحيرتها ورد واردها بالغيس حين ظمير كأن بالنار ما بالماء بلال الحسن وبالماء ما بالنار من ظرم والجن التاسف والأنبار السافعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلق كله ميم ومفقم فَرنًا بشائري لم تسمع وابخوا الأزاد لم تُ شمي مو لا يفض وتل لمم ابدا على حبيبك خير الخلق كله لي من بعد ما اخبرت بمكاهنهم من الذين هم المعوجا دم يا طم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله لي وبعد ما عينوا في اللفظ من شهوب منقدات وفق ما في الأرض من حتى غداع فريق الوحي مهزم من الشياطين يقفو إسرام هزم كأنهم هربين افتالوا أبرهة ووكروا بالحسام رحتين هيرومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك فير القلق كله ميت نبزم به بعد تسريح ببطنه ما نبزم متابح من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ثقم بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبد على حبيبك خير القلق كلهم كأنما سطرت فطر لما كتبت فروعها من بادع الخط في اللقم مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أنت رسائرة تقيحا ووتيس من هجير حميم مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أقسمت بالقمر المنشقين له من قلبه نسبة مبررة الختم مولاي صل وسلم دائما أبد على حبيبك خير الخلق كلهم وما هو الغار من خير ومن كرام وكل صوف من الكثار عنه عميم فالصدق في الغالي والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغالي من أرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسد ولم ساهم المولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغلق عن مضاعفة من الضروع وأنعال من الأقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلق كلهم ما ثمانه ظهر ظيما واستجرت به إلى وليت جوارا منه دم يضم من مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ودلس من الزغن الدارين من يده إلا استدمت الندى من خير منسلم مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مني لا تنكري وحيام الرؤياه ان له قلبا اذا نامت عيناه لم جنى من مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك قيل الخلق كله فذا طه ابن بلغ من نبوته فليس ينكر في حال معتل م مولا يصلي و دائما ابدا على حبيبك قايد الخلق كله م تبارك اللهم وحي بمك تتب ولا نبي جن على طيب بمتهم كم عبرت وصبا باللمثرا ه هو أريبا من عبقة اللمم وأحياته السنة الشهباء دعوته أتحقت غرة في العسور إذهم مولاي الصل واتسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بعارض جدا وصلت المطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارض مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني و وصف يا له ظهرت ظهرا نار القيران الى العلى عالم المولى يصلي و يسلم دائما ابد على حبيبك خير الخلق كله مقدرو يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتزل المولى يصلي و يسلم دائما ابد على حبيبك خير الخلق كلهم فمتى قالوا لامل المديح لا ما فيه من كرم الا حناقي والشييم مولانا يصلي وسلم دائما ابد على حبيبك خير الخلق كلهم ايا تو حق من الرحمن موحده ستقدمه صفه المطلق بالقدم مولا يصل وسلم دائما أبد على حبيبك قيل الخلق كله م لم تقصر بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعاد و ا دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيجين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك طيل الخلق كله ميم ما حربت قط إلا عدم الحرب أعدى الععادي إليها ملقيا السلام الموجايا الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلط كلهم فردد بلاغتها دعوة معارضها ورد الغيور يده جانع على الحرم مولا يصلي ويسلم دائما ابد على حبيبك خير خلق كله لي لها معان كموج البحر فيه مد وجزر هره في الحسن والقيم مولايا صل وسلم دائما ابد على قديبك خير الخلق كلهم فلا تعاد ولا تحس عجائبها ولا تسام على الاكثر بالسام مولايا صل وسلم دائما ابد على قديبك خير الخلق قول لهم عين قارها فقلت له لقد ذا فيء الله فاعتاسني مولانا يصل وسلم دائما ابدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم إن تتنها قيفة من حونا ولغاة تحول دام ويدها شبن مولاي الصلوة دائما أداد على حبيبك خير الخلق كلهم كان الحوض طبيض وجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام وكثرات وكل مثال ما عندنا من غيرها في الناس لم يقوم لتجبل لخصب الراحي ينكرها تجهل وهو عين حاذق الفهم مولاي صل وسلم دائما عدد وارد حديث بك في الخلق كله قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ويكر فمتعم الماء من ثقم مولاي صل وسلم كايما أبد على حبيبك خير الخلق كله بيم يا خير من يما ملحفون ساحته سعيا وفوق مطول الأينق الرسم مولاي الصالي وسلم دائما أبد على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لموتاني مولاي الصالي وسلم دائما أبد على حبيبك خير الخلق كلهم سويت من حرام ليلا إلى حرام كما فارل بدر في ذات من الغلم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبتت أرقى إلى أن من طبقه السين لم تترك ولم ترني وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مخدوم على قدم وأنت تختارق السبع التباق به في موقب كنت فيه ساحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شوءا لمستبق من الدنو ولا مقلمون الثاني المولى يصل وسل دايما ابد على حبي بك خيل الخلق كله ففط كل لمقام بالاضافه باذن بيته بالرقم المستقدم على المولى يصل وسل دايما ابد على حبي بك خيل الخلق كلهم كي ما تفوز بالوصف الأيم استقر عن العيون وسر الأيم ستاتني مولاي الصال وسلق دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله دي. فخست كل فطار قير مؤشترك وجست كل مقام قير مؤتح من المولاي الصال وسلق تائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما ولت من رتب وعز إذرات من نعمين ما شاء وسلم ان لنا من العنايه ركن غير هذه لما دعى الله تعينا لطاعته باكرم كنا من كنت كنا اقمم من مولانا يقال وسلم دائما ابد على حبيبك في الخلق كلهم راقت قلوب ال اذا انبوا بعثته كان بات اجفان اقتلا من الغنم المولى يقضي ويسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مني ماذا لا يلقهم في كل معثرك حتى حقوا بالقنا نحمن على ورمي مولاي الصل والسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يربطون به يشنى الشالة مع النقبان والرقم مولاي الصل والسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل لهم ميم ولا يضرنا عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خيل القنطك كله ميم كلما دين ضيف خلت ساحتهم بكل قوم الى لحم العيد قارم يجر بحرق من في الفوق السابحة يرمي بموج من الأبتال منتقم من كل منتابيب لله محتس بيست بمستقل للكفر مصالم مولاي الصل واسلم دائما أبد على حبيبك خير الحلق كله حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد قربتها موصولة رحيم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما مكفولة أبدا منكم بخير أب وخير بعاد فلم تيتم ولم تأيني مولاي صل وسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي هم الجبال فسلعنهم صادمهم وذرأوا منهم في كل مصدى من مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلق كلهم وسل حنين وسل بطع وسل أحود فصدح تطل لهم أدها من الوخم لا يصل وسل تائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم المصر البيطي حمرا ما وردت من العيدا كل مصود من الليمان مولايا صل وسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الخط ما فركت أسلامهم حص جسم غير منعجي مولايا صل وسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاك السلاح لهم سمى تميزه والموض يمتاز بسمى من السلمي تهدي إليك رياح نصر نشرهم فتحسب الظهر في الأكمام كل كامي كأنهم في ظهول الخير نبطروا من شدات الحزم لا من شدات الحزم مولاي صلِّ والسلِّف دائما أبد على حبيبك خير الخلق كلهمين وقلوب العيدا من بسهم فرقا فما تفرق بين البهن والبهن مولاي صل واستلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله منهم ومن ستم برسول الله نصرته إن تلقاه القسط في أجامها تجني مولاي الصل والسلم دائما أبد على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ودي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصر مولا يصل وسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حلل همته في حنس ملته كل ليس حلل مع المشبال في اجم لا يصلي وسلم دائم ابد على حبيبك في الخلق كلهم كم جدلت كلمة الله من جلل فيه وكم خصم البرهان من خصم مولاي الصلع والسلم سايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما كفاك بالعين في قم جمعهزه في الجاهيه والتاد بك يطمي مولا يصلي وسل التايمل ابدا على حبيبك طير القلق كله م خدمته بمدح نستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدمي ما تخشى عواقبه كأنني به ما هدي من النعم يطعت غير يصيب في الهالتين وما حصلت إلا على الأسام والندم المولاي الصلل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا قسارة نفس في تجارتها لم تشتريتين بإذنية ولم تسمي مولاي الصلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع آدرا من يبيع له بالله الغرر في بيع وفي سلام مولانا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك قيل الخلق كله مني ان اتذم من فما عهد بمنتقد من النبي ولا حبل بمنقوصي مولانا يصلي وسلم دائما ابدا على فإن لي زمة منه بتسمية محمد وهو أوف الخلق بذما من مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهني إن لم يكن في معادي أقلتا بيد فضلا وإلا فقل يا ذلة القدمين عشاه أن يحرم واجمك رماه أو يرجع الرجال منه غير محترم ومنذ أنزمت وفكار مدى تيخه وجدته لقلاف غير ملتزم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ميم ولن يفوت الغناء من فؤاد تربت ان الحياة ينبث تن ظوا قل اكل مودا يطل وسل الدائم ابد على حبيبك طير ولم اريد زره الدنيا التي تدافت يدا زهير بما اثنى علاها لي مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك قيل القنص كله يا اكرم الخط من خلق لي من الوذ به يا اكرم من خلق من الوذ به يا اكرم من خلق من الحديث العمى ولي يطي فرسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسمم تطيم فإن من جوذك الدنيا وضروتها ومن علومك علما لوحي والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا نفس لا تقنطي من ثلات عزمت من كبائر في غفرانك اللهم من مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله لعل رحمه ربي حين يقسمها تأتي على حسب اشيائك القطف من مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلق كلهم يا ربي واجع الوجان غير منعقف لديك واجع الحساب غير منخر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلق كلهم والصديع عبيدك في الداوين انا له صغمه تدعه هو و يرهب مودا يصلي و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بي واذل صحبي صلاه منك دائمه نعد النبي بمنهل ومنتجي مولانا يصلي و سلم دائما ابدا على حبيبك خير إلى الخلق كلهم والآل وصحب ثم التابعين لهما للتقى والنقى والحلم والكرمين واللاحة عزبت بينه حصابا وأطربا عيسا حاد العيسي بالنرم ثم الغيظة أنعابي بكر وأن عمر ثم الغيظة أنعابي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذلك رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ميتا یا وہ بالمصطفى بلغ مقاصدنا ويا مولانا ما ما تو يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم جامع طلبنا انكما غفرت وحسنقا قيمتي يا بوبجي انيعبي تغفر لينا شيديها وغفر لي قاليها تغفر لينا شيديها وغفر لي قاليها تغفر لينا شيديها وغفر لي قاليها تغفر لينا شيديها وغفر لي قاليها يا سيدي وكرامي مولانا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ي مولانا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا مولانا وَلَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ